يُؤفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفَكَّ قُتِلَ الْخَرَاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ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 أنفسكم أ فلا تبصرون وفي السماوات رزقكم وما توعدون فو رب السماوات والأرض إنه لحقم مثلما أنكم تنطقون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 فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك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 الرزق وما أريد أن يطعمون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا